هاك كل القصيد اخذه مثل ما تبي والله اني اغبط الخاطر المستريح شايف لا جيته بكتب احترق بالهبي شمعته ما تحس بعمرها من تسيح كل شاعر ترى له تشاطر غبي يطرب الناس شعره وجروحه تصيح خذ قصيد بدأ قبل يخطش نبي يوم الأيام كانت مثل ريضان شيح آه يا ليه التجمع بأثرة مكتبي والله إني نواة أبني لشعري ضريح كم كتبت وكتبت ولاوصل تطلبي مدري العيب فيهم او بطبعي صريح جن الأيام برد وهالقصيد احطبي والأماني رماد وهالتوافيق ريح بدل الوبد شكلي ولاقوا مذهبي وادري ان الامان بهالزمن من صفيح سهل ويا الصديق ولردي مصعب ويدون طيحة خويه والله اني لطيح هيه يامن تفتش دفتري واشتبي كل بيت يمرك اعرف انه جريح وكان ما شعري يخلف الله تعبي ما يخلد ويبقى اللي القوي والصحيح يلقي صيدة تثني واطربي ولعبي في زمان بوجه اللي هقابه شهيح دامها بالبداية والنهاية حبي لا يقرت قوية العود باتر يطيح أنا احترق وهي ولا همها شي وننتظر وهي تمدد سفرها يسعود عقب غياب شهرين وشوي جتني تشاورني بقصة شعرها غابت وجرح الحب في خاف حي ينزف في لعانق خيالي يصورها ليلي دموع براحتي وابله كيو صوت الجفل العين يدعي سحرها بغيابها صمتي طوى بسمتي طي جمالتني والصمت ثاني شهرها طال السفر ولا خبر منها لي يسعود اسال ما يرد احد ذكر يسعود عقب غياب شهرين وشوي جتني تشاورني بقصتها لا العيون وعيونها أولاد دموع دموعها مو صحيح العام كانت اتماري بالعناد كانت أقسم من البني كان شايد نوعها مستعيرة من أبرها قلب أقرب للجماد أذكر أني جيتها عشق ومشي بطوعها والمصيب بعنادها لاتماد الحب بزات أحسب أني لازعل تزعل بلوعها واثرها بنت الذين اتمتع بالرقاد انشدوها زعلتي ما يطوف أسبوعها أتصل فيها ونرزع لتصبح رماط كنت أداريها وخاف الزمان يروعها كنت نار ولقبلد جيت نفحها من برات مبطيها وعيادها كم شعل تشموعها كل مقفى عيد ميلاد عيد الحب عاد عن سفرها كنت أنول حضور رجوعها وكنت أسمعها بيوت المشاريها الجداد كنت أنول منقرة بالصحف مجموعها يوم تنجح كان لي الفضل بالاجتهاد كانت أجمل أمنية وكنت أنا مشروعها كانت أجمل أمنية وكنت أنا مشروعها قبل تستعمل أساليبها للإبتعاد ويوم حطت للجفة منزل مبضلوعها مات فيني ثلث أو زود من ذاك الوداء ويوم طاعت بالمفارق كلام أربوعها قلت وحي والمفارق يجازها بالبعاد أذكر أني قلت يلا تعوق سنوعها بنت أبوها من الليالي عساها للهجات وعودت لا جابها الله وشن خشوعها أجودية وجه فيها من رسوم العباد يا ترى وش جابها مقبلة بخضوعها دعوة لي باشتجابة وجارة درنات